قُنْيَا اهْلًا كِتَابِ لَسْتُم عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَسْتُم عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ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 لَقَدْ أَخَذْنَا مِتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا ثَهُوَا أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا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 ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 أما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ يتوبون يتوبرون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل وأن صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قُل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَاللَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ كتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواي السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبسمة قدمت لهم أنفسهم لبسمة قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أرسل إليهم متخذهم أولياء ولكن كثير منهم ولكن كثير منهم فاسقون الله أكبر